أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين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 وِفِكْرَ وَقَدْ جَاءَ أَمْرَسُولٌ مُبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ إِنَّكَ شِفَا الْعَذَابِ قَلِيلاً إِنَّكُمْ عَائِدُونَ يَوْمَ يَبْطِشُ الْبَطْشَةُ الْكُبْرَى وَإِنَّكُمْ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 كم تركوا من جنات وعيون وزرع ومقامر كنيم ونعمت كانوا فينا فكين كذلك وأورثنا قومًا آخرين فما بكت عليه السماء فما بكت عليه السماء والأرض وما كانوا مضرين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 اتنا الاولى وما نحن بمشعشين فاتوا بابائنا ان كنتم صادقين اهم خير ام تورته تبع والذين من قبلهم اجلناهم انهم كانوا مجرمين ومن خلق السماوات والارض وما بينهما لاعبين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 عزيز إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كظلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه عذاب الحميم يَوْمَ إِنَّكَ آتَى الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتَ بِهِ تَمْتَرُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ فِي جَنَّاتٍ وعيون البسونا من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فينا بكل فاكهة آمنين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 يسروا مستكبرا كأن لم يسمعها فبشروا بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها غزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم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 Kul mille näed usuvad, annab andeks need, kes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 فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إن انهم لا يغنون عنك من الله شيئا وان الظالمين بعضهم اهليا لبعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس هذا بصير للناس وهدى ورحمه لقوم يوقنون ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء آ أم يحكُ وَخَلَ طَ الله السَّمواتِ وَالأَمرضَ بِحَبّ وَللتُجزَانكُ نَفْسِ بِمَا كَسَبَة وَم لا يظلَمون أأَفَرأَيتَمَن التَّخَذَ إلَ غَغُ غَو فَلأَتَمَ التَّنخَذَ إِلَ غَهُ غَوهُ وَأَضَهُم الله وَأَضََّهُ اللهعَ عِّ على وَخَتَمَ علىسمَع وَوقَمَ على سَعن وَقَمِ وَجَعَلَ على صَل غِشَتَ فَمَ يحذجِين مَا عِنْدِ إِلَّا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْر وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّون وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَتْ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ, ما كان حجتهم إلا قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم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 تدعى إلى كتابها اليوم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 فوز وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما وجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فينا قلتم وما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقرين وبدى لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم, وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا أَمْ أَمْ أَكَمُنَّ نَرْ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَضَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَلْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ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 ارْوِنِي مَاذَا قَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ وَمَن أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَلَا يَنفَعُهُ دُعَاؤُهُ وَإِن تَسْتَغِفْهُ لَا يَسْتَجِبْ لَكَ فَأَنَّىٰ يُجِيبُكَ إِن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 وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ مَاذَا افْتَكَرْتَ قَدِيمٌ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمًا وَهَذَا كِتَابٌ نُصَدِّقُ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وبشرى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 اتخون ديننا فينا قال ديننا فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرنا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 وَأَنَّ عملَ صَالِح تَرضَ وَأَنَّ عملَ صَانح تَضَهُ وَأَصِْح ل فيِي ذُرِيةِ إِي تُبَتُ إلَكَ وَإِني مِنْ المُسْلِبِ أُولكََّ مَِ نَتَطَبّل عَنْ أُم مَا عَامِلُ ونَتَجَاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِم فِي أَصْحَابِ الْجَنَّة وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِم وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِم فِي أَصْحَابِ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيَّ أَبِ لَكُمَا أَتَعِدَانِ لِي أَنْ أُخْرِجَ قَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ أَمِنْ إِنْ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا فَيَقُولُ مَاذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَطَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْمُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا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 وَقَدْ خَطَّ نُذُرًا مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ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 ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقذن أوديتهم قالوا قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم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 من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به, وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم يغفر لنا لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب اليم ومن لا يجبد داعي الله ومن لا يجبد داعي الله فليس بمعجز في الارض وليس له من جنبه اولياء انا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 كَاَنَّهُمْ يَوْمَ ما مَا يُوعَدُونَ كَاَنَّهُمْ يَوْمَ ما مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً من نار بلاغ فهل الفاسق ا بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضلل اعمالهم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 بعدا اما فداء حتى تضع الحرب او وزرا ذلك وله يشاء الله لا تصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله لا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 والذين كفروا فتعسلهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرموا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم افَلَم يَسِيروا فِي الْأَرْضِ فَيَا بُرُّ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الأَنْعَامُ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الأَنْعَامُ وَالنَّارُ واملنت هي أشد قوه من قضيتك التي اخرجتك اهلكنا ضمن فلان ناصر لهم فمن كان على بينه من رب كما زين له سوء كما زين له عمله واتبعوا ا مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ بِغَائِنٍ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٍ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٍ من خمر لذة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 وسقوا ماءً حميماً فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا مِنْ عيدك قالوا للذين أوتوا العلم قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم فَقَالَ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَإِنَّ لَهُمْ دَرَجَاتٍ آتُوهُمْ ذِكْرَاهُمْ فَعْلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَعْلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ واستغذر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزنت سوراً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 ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجومهم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرموا رضوانه وكرهوا رضانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في نحن القول والله يعلم أعمالكم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَاكُمْ أَخْبَارَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لهم الهدى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 وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرَّحْمَنِ الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا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 مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات, جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وَأَيُّ كَفِرٍ عَن وَمْسَآتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِيَادَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ السوء <سؤال> عليهم دائره السوء وغضب الله عليهم وقضى الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم واعد لهم جهنم وساات مصيرا ولله جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما ان ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروا وَأَن تُصَلُّوا وَأَن تُسَبِّحُوا بُكْرَتَهُ وَأَصِيلًا إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يبايعون يد الله فوق أيديهم فمن نكت فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاند عليه الله فسيؤتيه, فسيؤتيه أجرا عظيم المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا يقولون بالسانتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن اراد بكم ضرا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا بَلَ ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَقْدِرَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَن يُغْلَبُوا أَبَدًا وَزُيِّنَ لَكُمْ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ أَبَناتُمْ وَظَنَّ السَّوْءَ وَكُنتُمْ قَوْمًا بورا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 سيقول المخلفون إذا طلقتم إلى مغانما لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا الله قُل لَن تَتَّبِعُونَ كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَ بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُل لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُلِي بَأْسٌ شَدِيدٌ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 وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قدرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا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 هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَصَدّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَصَدّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيُ مَعْكُوفًا فَنَأْبَىٰ إِلَّا مَحِلًّا وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنَّ تَطَؤُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ مَّعْرَضَةٌ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ مَّعْرَضَةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِّيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لَو تَزَيَّنُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عذاباً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 محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون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 معه اشداء على الكفار اشداء على الكفار رحماه بينهم تمام امركع سجديا بتظنون فضلا يتظنون من الله ويرضوان سيمهم في وجوههم ذا ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع ان اخرج شطئا كزرع ان خرج شطعه فازروا فاستغلو فاستغلوا على سوقه يعجب الزرع يغضبهم الكفار وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَدَ اللَّهُ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَأَجْرًا عَظِيمًا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ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 وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ فِي الْقَوْلِ كَجَندَرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أولئك أولئك الذين امتحد الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أن صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقوا بنبأ فتبينوا, فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على مَا فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير مِنَ الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكرَّه إليكم الكفر والخسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمك والله عليم حكيم وَإِن طائِفَتَانِ مِنَ الْ المُؤْمنِينَ غَتَتَنُوا فَأَصْنِح بَيْنَهُماَا فَإِنبَغَتْ إحْدَاءُ مَا عَلَ الأُخْرىَ فَقاتنَُّ تَبَضِ فَقاتَُِّ تَبَغِي حتىَاتَ فيِي أَ إِن أَملِ الله فإَا فاءت فَأَصِْحُ بَينهُ مَا بِعَدِل وَأَقَصطُ إِ اللهَّ يحِبّ المُقَصِطين إِ مَنْ المُؤمنِنونَ إخوَتُ فَأَصِْحُ واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء, ولا نساء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 بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان بل الله يمن عليكم ان هداكم كنتم صادقين ان الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير بما تعملون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 تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مبارك فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لنا طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج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 ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفس ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس بِهِ نفس ونحن أقرب إليه من حبل الوريد في فئت القل عن اليمين وعن الشمال طعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عديد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عديد وجاءت سكرة الموت بالحق وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت من متحييد ونفخ في الصور ذلك يوم وعيد ونفخ في الصور ذلك وَجاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَ غَشَائٍ وَشَهِيدَ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتدي مريب <تصفيق> الذي جعل مع الله إلها آخر فألقيه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما اضغيتوه ولكن ولكن كان في ضلال بعيد قال قرينه ربنا ما اضغيتوه ولكن كان في ضلال بعيد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 وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشير رحمن ان خاشع الرهمان بالضيق وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاؤون فيه ويدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم أشد منهم بطشاً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 يووم يسمعون الصحة بالحَّ يووم يسمعون الصحة بالِحَِّذ يووم الخوم إ نحن نُحي وَنُوميتُ وَإلي المصير. يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ صِرَاعًا يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ صِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا فذكر بالقران فذكر بالقران فذكر بالقران مَن يخاف وعيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 إن المتقين في جنات وعيون آقذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين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 فقربوا إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم ثيفة قالوا لا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلامٍ عَلِيمٍ فَأَقْبَلَتِ الْمَرْأَةُ فِي صُرَّتِهَا فَتَكَلَّمَتْ وَجَنَّتْ فَصَكَتْ وَجَنَّتْ وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قالوا إِا أُصنَا إلى طون مجرمين لِنُ رسِنَ عَلَم حنجَرَةَ مِطين مسَمَةَ عندَ رَّكَ المُسِِفين فقْجنَ مَا كَ فيِيهَا مِن المُؤمنين.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 فأخذتهم الصاعقة, فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصدين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون الارض فرشناها فنعمت الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون فافروا الى الله فافروا الله اني لكم من هنا نذير مبين ولا تجعلوا مع الله الهه اخر فَكُمْ مِنْ هُنَا ذِكْرٌ مُبِينٌ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الرُّسُلِ إِلَّا قَالُوا إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَتَوَاصَوْبِ بَلْ هُمْ قوم طَاغُونَ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ فما أنت بملوم وذكر فإن تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون قوته المتين فان للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون فان للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا فويل للذي كفروا من يومهم الذي يوعدوه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مستور في رق ممشور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 المكثبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جنن مدعا هذه النار التي كنتم بها تكثبون أفزحر هذا أم أنتم لا تبصرون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 كلوا واشرفوا غنيئا بِمَا كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحطنا بهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شاي كل مرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ورحم مما يشتغون يتنازعون فيها كأسا لا لغوا فيها ولا وَيطُوفُ عَلَْهِم غِمَ وَيطُوفُ عَلَهِمْ غِيمَُ لهُم كَأََّهُم لُؤلُ مَكْنون وَأَقُبَلَ بَعضُوُمْ عَلَ بَعضةَ سَألُون قالوا إَِّا كَُّ قَبَنُ فيِيأَْ لِنَا مُشْفطين فمن الله علينا ووضعنا عذاب السمور إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنود أم يقولون شاعر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 أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ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 وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوب فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون